وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزل ك فِي في قرص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال كَفَرُوا كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أزل عليهم لك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر مَا لِيُنظَرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 وإيّامسَسَ بخيرٍ فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهدا قل لله شهد بيني وبينكم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 ما تشركون؟ الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن هُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تكن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 قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة تبرت قالوا يا حسرتنا قالوا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 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عَلَيْهِ آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكوا عذاب الله أو أتتكم الساعة أوير الله تدعون إن كونتم صادقين بل إياه تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء سون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء إلى علهم يتضرعون، فلولا إدجاؤه بسنا تضرعوا ولا.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 شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضه ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 متاب من بعده وأصلح فإنه وفور الرحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إن من هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتوا بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون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 واسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تدعونه تضرعا وخفيا لان انجانا من هذه لنكونا من الشاكرين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 لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين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 بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدي الكل عدي لله يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون قل أنا دعوا من دون الله ما لا يعرفون الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُوْلُ فَيَقُولُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَوْلَمُ عليم لايب والشهاده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير واذا قال ابراهيم لابيه ازرات اتخذوا اصناما الها انني ارىك قومك في ضلال مبين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 ونبه إلا أشاء ربي شيئاً وسعى ربي كل شيء علماً فَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 ما نووا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة لنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأت إن كحكيم عليم ووهبنا له اسحاق وياقوب كلنا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا احتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبيهداهم اقتده قل أسألكم عليه أجرا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 كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل لله قل لله ثم مذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركٌ يصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقوا ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفهمون وهو الذي أزل من السماء أنهم فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا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 في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا الله شركاء الجنة وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وتعال يصفون والسماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء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 فَمَنِ ابْتَغَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنِ امْتَحَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِقَوْلِكَ لَدَرَسْتَ وَلِمَبِينٍ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ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 ولا تسحب الذين يدعون من دون الله فيسحب الله عدوه بغير علم كذالك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يرجعهم ثم إلى ربهم يرجعهم فيُنَبِّئُهُ بما كانوا يعملون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 هم وعبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي نعدي وشياطين الإنس بعضهم إلى بعض زخرف الطول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترؤون ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلْيَرْضَوْا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ ربك بالحق فلا تكونن من الممترین وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله این ون ا يخرسون ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فقلوا مما ذكر اسم الله عليه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 وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّنَا لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ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 وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا قالوا لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صوار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام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 قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالن له مثواكم قالن له مثواكم خالدين فيها ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنسان ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات ويظهرونكم لقى وَلَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وربك الوني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتوا وما يَئِسِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 فَمَنْ كَانَ لِلشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَ وكذلك زَيَّنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعموا حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام الله يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي شأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والذرة مختلفا أكله والنخلة والذرة مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه خلوا من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 ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضن اثنين ومن المعز اثنين قل حرم أم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ حرم أم الأنثيين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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهِ إلا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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلق بعض ذلك جزئناه ببغهم وإن لصادق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 بَل اَمْ شَاءَ الاَهْدَافُ اَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كذبون بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعدمون قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادك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 ذالكم وصدق به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصى به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتابة ما من على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو دو ورحمة وهو دو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه اتتبعوا فاتبعوا والتقول علّكم ترحمون أن تقولوا إنما أزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لوافلين أو تقولوا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 سنزی الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل يوضون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوما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 فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما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 مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاء، فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم ليبل وكم في ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم